وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما تنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال لا منطق القير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والجنس والقير فهم وزعون حتى إذا أتى على واد نمل قالت النملة قالت نملتني يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهن لا يشعرون فتبثت مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وان اعمل لخوانحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وكتقد الطير فقال ما يناه ارى ال بدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحه او لايكنني بسلطان بي ما كان بعيد فقال احط بما لم تحق به وجئت كم من سبئ بندري يقين